o وَيَقُولُونَ طَائِفَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةٌ طَائِفَةٌ مِنْ رُبُمٍ رَئًا لَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُ والله يكتب ما وتفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون الكرآن وَكَانَ مِن نِعْمَ عِنْدِ وَيرِ اللَّهِ لَوْ عُجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرًا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا உ இல சூ இல உடில் அம்ரிமின் உம்ல وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّ قَلِيلٍ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفْرُ بَبَ سَلْمِينكَ فَعْرُو وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْ شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على وَإِذَا بتحية فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا யர்துத்திய சய் ஈ اَكَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا